Nah habis ini kan kan jawab. Kalau asyik kan. Mau Habis ini langsung tembak. Kalau usaha unik nomor 1212-nya enggak paham nanti. Iya. Enggak bisa bahasa. Habis ini ngul aja. Besok itu semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman uh, di sini, pada isya, insyaAllah, saya si soal jawab After isya, is a question and answer session, insyaAllah And the Sheikh has granted it that uh, that we give an hour for it If uh, if there's a lot of questions, insyaAllah And the Sheikh will try answer as much as possible Akan dia uh, jawab sebanyak mungkin, uh, insyaAllah dalam satu jam atau lebih daripada tu kalau ada banyak soalan. Kalau antum semua larat, Syekh juga Syekh Abdulllah juga mengatakan kalau antum larat, kita continue kitabnya. Tapi kalau tu kita makan lebih lambat sikitlah. Ha. Baik insyaallah. يعني barakallahu fiikum. Ana wasi barakallahu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وحمد المعنى والصفية والعين قال المالك رحمه الله تعالى صلاة الاستسقاء قال وصلاة الاستثقاء سنة إذا اضطر إذا الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيدين في الصحراء ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بهم ويلح في الدعاء ولا يستبدأ الإجابة قوله وصلاة وصلاة الاستسقاء سنة صلاة الاستسقاء أي طلب السقية طلب نزول المطر من رب العالمين هذا سنة بصلاة معينة كما سيأتي صلاة الاستسقاء هي صلاة لأجل ما أصاب الناس من الضرر لقلة الماء فيصلون ركعتين لينزل المطر ويكشف الله عنهم الضرر هذه الصلاة سنة أي مستحبة ليست واجبة سنة هذه الصلاة صلاة الاستسقاء سنة وليست واجبة إذا لم يفعلها الناس لا يأثمون لكنها سبب كبير وسبب عظيم لرفع القحط و... ولإنزال ولنزول المطر ولرفع الجذب قال إذا اضطر الناس لفقد الماء إذا اضطر الناس لفقد الماء حصل لهم الضرر بسبب قلة الماء فيصلون الاستسقاء لينزل المطر ويكسر الماء قال تفعلون كصلاة العيد في الصحراء صلاة الاستسقاء كصلاة العيد الأصل أن تصلى في خارج البلدة في الفلات فلا تصلى الأفضل أن لا تصلى في المسجد ولا تصلى داخل البلاد لما يخرج الناس إلى خارج البلاد خارج المدينة بالقرب منها فيصلون في الفلات في البرحة في الواد في الجبل هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى بالناس عندما أصابهم القحط خرج إلى خارج المدينة وصلى بالناس في الفلات صلى بهم في الفلاة لم يصليها لم يصلي الاستثقاء في المسجد هذه السنة هذا هو الأفضل وكيف يخرج صفة أو كيفية خروجه هذا الذي سيستسق قال يخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا يخرج الناس لأداء صلاة الاستسقاء بخشوع أي خوف من الله وتذلل أي تواضع وافتقار وحاجة لله متضرعا أي زائلا وراجيا من الله الغوث راجيا من الله الغوث وإذالة الكرب فيصلي ركعتين إذن صلاة الاستسقاء ركعتان وهي صلاة جهريه فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الاستسقاء صلى صلاة الاستسقاء بالمسلمين صلى ركعتين جهر بالقراءة فهي صلاة جهريّة طيب وتكون كصلاة العيد في أول النهار تكون كصلاة العيد في أول النهار بعد طلوع الشمس يصلي الإمام بالناس ركعتين ويجهر بالقراءة كصلاة العيد إذن هي في نفس وقت صلاة العيد أي في أول النهار بعد طلوع الشمس وكذلك هي صلاة جهرية كصلاة العيد ثم يخطب خطبة واحدة يخطب بعد أن يصلي ركعتين يصلي الإمام بالناس ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة لا دليل على أنه يخطب خطبتين كالجمعة إذن صلاة الاستسقاء فيها خطبة لكنها خطبة واحدة ماذا يفعل في هذه الخطبة؟ يكثر فيها الاستغفار هذه الخطبة يجعل الأكثر فيها الدعاء والاستغفار. الله مغفر لنا، الله متاب علينا، الله مسامحنا، الله مغفوعنا. مع الوعظ، مع الوعظ للناس والإرشاد، لكنه يكثر فيها من الدعاء والاستغفار. مع وعظ الناس يبين لهم سبب القحط، سبب قلة المطر. وأن هذا بسبب الذنوب وبسبب قلة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قال وقراءة الآيات التي فيها الأمر بهم أي الآيات التي تأمر بالاستغفار كقوله تعالى وقلت استغفر ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فيكثر من هذه الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والتي فيها بيان لفضل الاستغفار من نزول المطر ورفع البلاء والقحط وينحف الدعاء ولا يستبطى الإجابة يلحف الدعاء أي في هذه الخطبة يكسر من الدعاء ويكرر من الدعاء ويكسر من الطلب أن الله يغيثه يغيث الناس وأن الله ينزل المطر وأن الله يرفع القحط والجذب لا, لا يستعجل هو يدعو المطر ينزل على طول. لا يكثر بخشوع وتذلل وسيستجيب الله سبحانه وتعالى له وان بعد الوقت قال وان بغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب قال المؤلف رحمه الله تعالى وين بغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة ودافع للنقمة قبل أن يذهب الناس للصلاة لأجل طلب الغوث وطلب نزول المطر ينبغي عليهم أولا أن يبدأوا بالتوبة من المعاصي وباستغفار الله سبحانه وتعالى ومن ظلم أخاهم أخاهم في ماله أو في نفسه فيتحلل من المظلمة يرد له ماله أو يعتذر له فيبدأ بالأسباب التي هي أو التي تؤدي إلى حصول الرحمة من الله ودفع النقمة منهم، لأن ما أصاب الناس من ضرر فهو بسبب ذنوبهم وقلة الرجوع إلى ربهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فالزنوب سبب لحلول النقم ولدفع النعم أو لزوال النعم فالذنوب سبب لحلول النقمة ولزوال النعمة ثم كما سمعتم على الإمام أن يعظ الناس ويبين لهم في خطبة الاستسقاء أن من أكبر الأسباب التي أدت إلى قلة المطر التي سببت بقلة المطر وحصول القحط والجذب هي الذنوب هي الذنوب والمعاصي وعدم التوبة إلى الله. Kemudian Kata beliau Hafizahullah Ta'ala Salat al-istisqa Salat memohon hujan Dan salat al-istisqa Hukumnya sunnah Apabila Manusia dalam kondisi Kesulitan Karena kekurangan air dan solat ini dikerjakan seperti mengerjakan solat Dhuhr, yaitu di tanah lapang. Maka dia keluar menuju solat tersebut dengan penuh ketenangan, dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan penuh kekhusyuan. Lalu dia mengerjakan sholat dua raka'at. Kemudian berkhutbah dengan satu kali khutbah. Memperbanyak, istighfar, dan membaca ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia senantiasa mengulang-ulangi doanya. Dan jangan dia tergesa-gesa untuk segera dikabulkan permohonannya. Ini yang disebutkan oleh Sa'di Sa rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan bahwa salatul istisqa' hukumnya sunnah. Istisqa' artinya meminta hujan. Memohon diturunkannya hujan dari Allah. Rabbul Alamin dan ini hukumnya sunnah dengan solat yang akan dijelaskan tata caranya yang solat ini dikerjakan disebabkan apa yang menimpa manusia dari hal yang memudaratkan mereka disebabkan karena kurangnya air Lalu mereka mengerjakan solat dua raka'at dengan mengharap agar hujan segera turun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melenyapkan, menghilangkan dari mereka kesulitan. Dan hukum solat ini adalah sunnah, iaitu dianjurkan. Bukan solat yang wajib. Apabila manusia tidak mengerjakannya Maka mereka tidak berdosa Namun sholat tersebut menjadi sebab yang besar Dihilangkannya Kesulitan Al-Qohat Paceklik Apa bahasa Kemarau ha? Kemarau. Kemarau panjang untuk mengangkat kemarau yang berkepanjangan tersebut. Dan agar hujan segera turun. Dan hilangnya kekeringan. Ketika manusia dalam keadaan kesulitan. Karena kekurangan air. Sehingga dapat memudaratkan mereka. Maka mereka pun mengerjakan solat istisqa. Dengan harapan. Dan segera turun Dan dikerjakan seperti Mengerjakan sholatul i Yaitu di tanah lapang Maka asalnya Engkau sholat Di luar Kampung Yaitu di tanah lapang Asal hukumnya Engkau tidak mengerjakan sholat itu Di masjid Yaitu kaum muslimin Mereka keluar dari Kampungnya lalu mereka mengerjakan solat apakah itu di tanah lapang atau di lembah atau di bukit Sebab Nabi SAW ketika manusia mengalami kemarau Maka beliau pun keluar Keluar meninggalkan kampung Madinah dan mengerjakan solat di tanah lapang Beliau tidak mengerjakannya di masjid. Maka ini sunnah dan ini yang lebih awal. Adapun tata cara seseorang keluar untuk mengerjakan solat al-istisqa. Maka dia keluar dengan merendahkan dirinya. Dengan penuh kehinaan. Untuk mengerjakan salat ini dengan khusyur. Dengan penuh rasa takut kepada Allah SWT. Dan dengan tawadhu Dan. Merasa perlu kepada Allah SWT. Mengharapkan. Agar segera ditunaikan hajat dan keinginannya dengan memohon dan berharap kepada Allah agar segera diturunkannya hujan dan dihilangkannya kesulitan lalu dia mengerjakan solat dua raka'at jadi solat istisqa jumlah raka'atnya dua raka'at dan solat ini termasuk solat jahriyah yang dikeraskan bacaan Ketika mengerjakannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengerjakan solat Istisqa, beliau mengeraskan bacaan surah, sehingga dia pun dikerjakan seperti solat Dhuhr, dikerjakan di awal siang, yaitu setelah terbitnya matahari. Maka imam sholat memimpin manusia dengan jumlah dua rakaat dan mengeraskan bacaannya. Lalu kemudian berkhutbah dengan sekali khutbah. Tidak ada dalil bahawa Nabi SAW berkhutbah dua kali seperti mengerjakan khutbah Jumaat. Lalu apa yang dilakukan ketika khutbah? Memperbanyak beristighfar Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa Dengan mengatakan Ya Allah ampunilah kami Ya Allah Terimalah taubat kami Ya Allah maafkanlah kami Yang disertai dengan nasihat Kepada kaum muslimin Menjelaskan kepada mereka sebab mengapa air berkurang Bahwa itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan Dan kurangnya kembali mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang menganjurkan untuk segera beristighfar Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Yursilis sama'a alaikum midlara Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian Sesungguhnya Allah itu maha pengampun Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menurunkan kepada kalian Hujan yang deras yang turun ke daerah kalian. Maka dia membaca, memperbanyak, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya terdapat perintah untuk memohon ampun, beristighfar, dan keutamaan beristighfar yang menjelaskan bahwa termasuk diantara keutamaan istighfar diturunkannya hujan dan dihilangkannya musibah maka seseorang senantiasa mengulang-ulangi doa dan banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan kemarau tersebut dan jangan dia tergesa-gesa mengharapkan terkabulnya doa dengan segera diturunkannya doa dan turunkannya hujan tersebut Namun dia perbanyak berdoa, mengulang-ulangi doanya, meskipun waktu diturunkan hujan tersebut di waktu yang uh, lama dan tidak segera pada waktu itu. Lalu kemudian berkata, Sa'adiyuh rahimahullah ta'ala, dan sepantasnya sebelum keluar menuju tanah lapang, maka hendaknya dia melakukan sebab-sebab, yang dapat menolak kejahatan, keburukan, dan menurunkan rahmat. Seperti beristighfar, bertaubat dan meminta maaf dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang lainnya dari sebab-sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai sebab. Turunnya rahmat dan menolak musibah dan bencana. Maka sebelum seseorang, kata beliau, hafizahullah. Sebelum seorang berangkat menuju salat untuk meminta hujan, maka hendaknya dia melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, dia memulai dengan bertawabat kepada Allah, beristighfar. Dari segala perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Perbuatan dosa-dosa. Dan apabila dia pernah. Membalimi, menganiaya saudaranya. Apakah pada dirinya atau pada hartanya. Maka dia meminta maaf. Maka hendaknya dia memulai. Melakukan sebab-sebab. Yang menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkannya musibah sebab tidaklah musibah itu menimpa manusia melainkan disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan wa ma min musibatin fa bima kasabat aydikum dan apa yang menimpa kalian dari suatu musibah maka itu disebabkan karena Perbuatan kalian sendiri. Demikian pula dalam firman Allah yang lain. Apakah yang menyebabkan turunnya musibah? Maka katakanlah kepada mereka. Itu disebabkan karena perbuatan diri-diri kalian. Maka perbuatan dosa menjadi sebab. Turunnya bencana. Musibah dan hilangnya kenikmatan. Dan sebagaimana yang kau ketahui bahawa sepantasnya bagi imam untuk menasihati manusia menjelaskan kepada mereka dalam khutbah istisqa tersebut bahwa termasuk di antara sebab yang paling besar berkurangnya turunnya hujan dan terjadinya kemarau yang berkepanjangan adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa awqat an-nahyi 'ani an-nawafil al-mutlaqah min al-fajr ila an tartafi'a ash-shams qaidarumhin wa min salati al-'asr ila al-ghurub wa min qiyam ash-shams fi kibid as-sama'i ila an tazul طيب أوقات النهي عن النوافل المطلقة أي الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها والمراد بهذه الصلوات هي النوافل المطلقة أي التي ليست مقيدة بسبب ليست مقيدة بسبب أما ما كان مقيدا بسبب كصلاة الكسوف بسبب وجود الكسوف بسبب كسوف الشمس أو القمر أو كصلاة تحية المسجد لأنها تؤدى بسبب الدخول في المسجد لمن أراد أن يجلس فلا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين فهذه الصلوات هي من الصلوات المقيدة بسبب لا بأث أن تؤدى في أي وقت فليست هنالك أوقات ينهى المسلم عن أداء هذه الصلوات فيها فليس هنالك أوقات ينهى المسلم عن أداء الصلاة فيها عن أداء هذه الصلوات فيها لكن إذا أراد أن يصلي تطوعا أي يستفيد من وقته بإقامة الصلوات بإقامة صلوات نافلة ويستغل الوقت بالصلاة، فهذا جيد، لكن هنالك أوق، فهذا جيد وهو عبادة وطاعة، لكن هنالك أوقات لا يجوز لهم أن يصلي صلاة نافلة المطلقة التي المراد منها التقرب إلى الله. والاستفادة من الوقت بالصلاة ولا سبب لإقامتها لا تكون في أوقات معينة لا تجوز في أوقات معينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصل فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصل فيها وهذه الأوقات هي ثلاثة قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح هذا الوقت الأول ثلاثة أوقات لا يجوز لك لا يجوز المسلم ثلاثة أوقات لا يجوز المسلم أن يصلي فيها أن يصلي فيها صلاة بدون سبب لأدائها وإنما لمجرد التنفّل من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس هذا الوقت لا تستغله بصلاة بصلاة نافلة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح يعني بقدر متر أو مترين ونستفيد من هذا الوقت بنوافل غير الصلاة بنوافل غير الصلاة ك قراءة كقراءة قراءة القرآن والأذكار والاستغفار وطلب العلم الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس لا تصلي في هذا في هذا الوقت صلاة نافلة إلا صلاة إلا صلاة من ذوات الأسباب. دخلت المسجد بعد العصر صلي ركعتين تحية المسجد. كسفت الشمس بعد العصر نصلي الكسوف فيه. حضرت جنازة بعد العصر نصلي عليها. أما أما التنفل لمجرد الاستفادة من الوقت بالصلاة فلا يجوز في هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونستفيد من هذا الوقت بنوافل غير الصلاة كذلك قراءة القرآن حضور دروس العلم والمحاضرات والإتيام بالأذكار الوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول إذا كانت الشمس قد استوت في السماء صارت عمودية على الأرض ليست مائلة وهذا قبل الظهر بقليل بالكثير عشر دقائق تكون الشمس في كبد السماء أي عمودية في السماء على الأرض مباشرة ليست مائلة في هذا الوقت لا تتنفل ليس في هذا الوقت ليس هذا الوقت وقت لصلاة وقت صلاة نافلة تنتظر ولا تصلي نافلة حتى تمين الشمس تتحرك قليلاً فيدخل وقت الظهر فلك أن تصلي نافلة فلك أن تصلي نافلة إذا أردت وهذا وقت قصير لكن قد نهى الشرع عن الصلاة فيه لأن هذا الوقت تسجر به نار جهنم تحمى نار جهنم في هذا الوقت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان والكفار يصلون في ذلك الوقت فنحن لا نتشبه بهم فلا نصلي في هذا الوقت بدون سبب Tapi betul, ya, Kemudian berkata, Assalatu rahimahullah Taala. Waktu-waktu yang terlarang dari mengerjakan salat sunnah yang mutlak. Yang pertama dari Waktu fajar, hingga terbitnya matahari dan terangkat seukuran tombak. Yang kedua, dari solatul asr, hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga, dari pertengahan. Ketika matahari berada di pertengahan langit. Hingga matahari itu condong ke arah barat. Wallahu a'lam. Maka, waktu-waktu yang terlarang. Di mana syariat. Melarang untuk mengerjakan solat padanya. Yang dimaksud larangan tersebut adalah solat sunnah yang mutlak. Yaitu solat sunnah. Yang. Yang. Tidak memiliki sebab. Adapun jika sholat itu memiliki sebab, seperti sholat gerhana pada saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, atau sholat tahiyatul masjid, dia mengerjakan sholat itu karena dia masuk ke dalam masjid bagi yang ingin duduk di dalam masjid. Maka jangan dia duduk di masjid hingga dia mengerjakan sholat dua raka'at. Maka sholat-sholat ini, Yaitu sholat-sholat yang memiliki sebab, Dikerjakan karena memiliki sebab, tidak mengapa. Dikerjakan pada waktu kapan saja. Tidak ada waktu-waktu yang terlarang. Yang mana seorang muslim dilarang untuk mengerjakan sholat yang memiliki sebab tersebut. Namun yang dimaksud larangan itu apabila seseorang ingin mengerjakan sholat sunnah, sholat tatawu', nafilah, hanya sekadar dia ingin mengambil faedah, memanfaatkan waktu. Dengan mengerjakan sholat sunnah. Maka. Ini. Pada asalnya. Hal yang bagus. Karena itu ibadah. Dan itu. Amalan ketaatan. Namun. Mengerjakan sholat-sholat tersebut. Pada waktu-waktu. Tertentu. Yang telah ditetapkan. Ditentukan. Tidak diperbolehkan. Seseorang sholat. Sunnah. Sunnah. Yang tidak ada sebabnya. Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dan memanfaatkan waktu yang ada. Namun tidak ada sebab untuk mengerjakannya. Maka tidak boleh mengerjakan solat-solat yang tanpa sebab itu. Pada waktu-waktu yang telah ditetapkan larangannya. Sebab Nabi SAW. Melarang solat pada waktu itu Dan itu ada tiga waktu Yang pertama dari Setelah fajar Hingga terbitnya matahari Seukuran tombak Maka ini yang pertama Tidak ada sebab mengerjakannya Namun sekedar Ingin mengerjakan sholat sunnah Maka jangan kamu memanfaatkan waktu itu Dengan mengerjakan sholat Sunnah Sampai menunggu Matahari itu meninggi Seukuran tombak Kira-kira Satu meter atau dua meter Maka kita mengambil faidah Memanfaatkan waktu tersebut dengan amalan-amalan yang dianjurkan Selain salat Seperti membaca Al-Quran Berzikir Beristighfar Menuntut ilmu Waktu yang kedua Dari salat Al-Asr hingga Terbenamnya Matahari Jangan engkau mengerjakan Salat nafilah Kecuali apabila salat itu Memiliki sebab Misalnya engkau masuk ke dalam masjid setelah asar. Silakan kamu boleh mengerjakan solat dua rakaat. Terjadi gerhana matahari setelah asar. Kamu boleh mengerjakan solat gerhana matahari. Atau ada jenazah. Maka kamu boleh mengerjakan solat jenazah setelah asar. Adapun sekedar mengerjakan solat sunnah tanpa ada sebabnya. Pada waktu tersebut Dari setelah asar sampai terbenam matahari Maka tidak diperbolehkan Lalu kita memanfaatkan waktu Tersebut Dengan amalan-amalan sunnah Selain dari solat Seperti membaca Al-Quran Menghadiri Pelajaran Atau pengajian Ceramah agama dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ketiga yaitu di saat matahari tepat berada di pertengahan langit. Pas di pertengahan langit. Dan itu terjadi sebelum waktu zuhur. Sedikit. Kira-kira 10 menit. Kira-kira 10 menit. Ketika matahari tegak di atas langit dan dia belum mengarah ke barat. Maka jangan engkau mengerjakan solat sunnah. Nafilah. Yang tanpa sebab. Dan hendaknya engkau menunggu. Hingga matahari itu menuju ke arah barat bergerak yaitu pada saat masuknya waktu zuhur maka kamu pun di waktu itu diperbolehkan mengerjakan sunnah sholat sunnah apabila engkau ingin mengerjakannya maka ini waktu yang sedikit kenapa dilarang mengerjakan waktu mengerjakan sholat sunnah pada waktu itu karena waktu tersebut ketika matahari tepat di pertengahan langit itu adalah waktu dinyalakannya neraka jahanam dinyalakan dan ditambah panasnya sebagaimana yang telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun larangan pada waktu terbenam dan waktu terbitnya matahari. Maka di saat itu. Yaitu di kalam matahari terbit atau terbenam. Di saat itu munculnya dua tanduk syaitan. Dan orang-orang kafir mereka melakukan ibadah. Pada waktu tersebut. Sehingga kita tidak diperbolehkan menyerupai mereka dalam melakukan ibadah. Maka tidak diperbolehkan kita mengerjakan solat. Pada waktu-waktu tersebut. Tanpa ada sebabnya. Bakir <San> waktu. <-an> بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب صلاة الجماعة قال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا انت ممكن بعدها ترجم بعد الصلاة لكن اكتب الهن. صلاة الجماعة قال المؤلف هي فرض عين للصلوات الخمس فرض عين أي واجب على كل مسلم أن يصلي الخمسة الصلوات في المسجد مع الجماعة قال على الرجال فخرجت النساء إذن هذا الواجب على كل مسلم يقيد بالرجال واجب على كل مسلم ذكر ويخرج كذلك الرجل الذي له عذر كان يكون مريضا فهذا كذلك لا تجب عليه صلاة الجماعة إذا كان يتضرر بسبب الخروج لأداء الصلاة في المسجد قال حضرا وسفرا أي تجب على الرجل المسلم على على الرجل الصحيح العاقل في الحضر والسفر أما الحضر الحضر أي محل الإقامة وأما السفر فيقول المؤلف أيضا تجب على المسافر أن يصلي في جماعة يجب على المسافر أن يصلي في الجماعة والصحيح أنه لا تجب صلاة الجماعة لا تجب صلاة الجماعة على المسافر. الأفضل للمسافر أن يصليها في جماعة. فإن صلاها مفرداً منفرداً أو لم يحضر إلى المسجد وقد سمع النداء أو لم يحضر إلى وقد سمع النداء فلا يأثم. لكنه خالف الأفضل. لأن السفر سبب لتخفيف العبادة لتخفيف الصلاة على المسافر سبب لتخفيف الصلاة على المسافر لرفع المشقة عنه فإلزامهم بصلاة الجماعة فيه مشقة عليهم فيه مشقة عليه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر, آمر, ثم آمر رجلا يأم يا الناس ثم أنطلقوا برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق, فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه دليل وجوب صلاة الجماعة على المسلم دليل وجوب صلاة الجماعة على المسلم للصلوات الخمس أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أي أراد أن يأتي بحطب فيحرق بيوت الذين لا يحضرون صلاة الجماعة ولا عذر لهم الذين لا يحضرون صلاة الجماعة في الصلاة الخمس ولا عذر لهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لأن البيوت فيها نساء فيها أطفال فيها أصحاب وأعذار كالمرضع لكن هذا الهم الشديد منهم هذا الهم بهذا العقو بهذا العقاب الشديد هذا الهم منهم بهذا العقاب الشديد والحرق يدل على ماذا على أن أداء الصلوات الخمس في المسجد في الجماعة أداء, أداء الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد واجب على المسلم البالغ العاقل الذكر الصحيح المقيم قال وأقلها إمام ومأخف أقل صلاة الجماعة إثنان واحد إمام والآخر مؤتم وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله كلما ازداد عدد أفراد صلاة الجماعة كلما ازداد عدد من يقيمون صلاة الجماعة كان هذا أفضل وأحب إلى الله وإلا فالجماعة تحصل بإثنين وكلما كثر العدد كان أفضل وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذي بسبعين وعشرين درجة مع أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال بدون عذر أيضا لها فضل هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وهم بإحراق بيوت من لم يحضرها وفي نفس الوقت فيها أجر عظيم هي أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة صلاة الجماعة صلاة الفريضة منفردا له أجر وصلاته في جماعة أفضل من هذا الأجر ب27 درجة يعني شيء كثير فضل كبير مئة دولار أو مئة دولار تضربها في 27 أيهما أكثر أو كم الفارق بين مئة دولار وبين 2700 دولار سفر كبير، إذا واجبة وأجرها عظيم. وقال إذا صليتم إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه السن أهل السنن. إذا صليت الجماعة في رحلك العذر إما بسبب سفر صليتها في مكان تواجدك إما بسبب سفر أو بسبب عذر من مرض أو مطر ثم تيسر لك أن تحضر صلاة الجماعة ثم جئت المسجد ومصنوا الجماعة الأفضل لك أن تصلي معهم وتكون هاي الصلاة الثانية الإعادة للفريضة نافلة وليست واجبة سنة لك تحصل على أجر زايد حرصا على أن تكون في الجماعة حرصا على أن تؤدي الصلاة في الجماعة وإلا فأنت معذور قد صليتها منفردا لسبب لعزر صليت منفردا لعزر فأدركت الجماعة أعدها مرة ثانية بنية التنفل لتؤجر أكثر طيب هو أذن الآن سمعتم الأذن يترجم بعد الصلاة ثم نقرأ الأسئلة هذا فقط يترجم بعد الصلاة ثم نقرأ الأسئلة InsyaAllah kita solatul Isya Setelah solatul Isya Diterjemahkan apa yang boleh sampaikan Kemudian langsung ke Tanya jawab